سعد الذين تجنبوا سبل الضد، وتمموا لمنازل الغضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم مترشدين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجع والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثر من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى الملك بفعلهم. طاعته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني عزف القلوب عن الشواغل كلها قد مسي هامس والرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان من أراد الوصول فعليه بالأصول ومن سار على الدرب وصل واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة قيل للربيع ابن خيثم لو أرحت نفسك قال راحتها أريد قيل له لو أرحت نفسك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 إِنَّ إِرَاقَةِ ماء الْحَيَاةِ دون إِرَاقَةِ ماء المُحَيَّةِ عود بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصفاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة قال الفضيل إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تقتر بكفرة الهالكين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالينا ولا مضلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وفقنا لإتمام الشهر صياماً وقياماً يا رب العالمين اجعلنا فيه من المقبولين ومن اعتقائك من نار يا أرحم الراحمين اقتل والدينا وأولد والدينا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين آمنا في أوطاننا أصلح أئمةنا أولات أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم هدي شباب المسلمين